ar lema, ar lema, al lema, ar ar ar ar ar ar وََّ جَمُُ وَالشَّجرَرُ يَسْدجدَ وَالسَّمَ أَ الرفَعَهَا وَضُع المِزَأََّا تَطُغو فيِي وَأَقِمِ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخان وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 تبرز خل لا يبغيان فبي اي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبي اي الاء رب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 كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban yas'aluhuma ma fis samawati wal ardi kullu سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا marsha Rul Jini Wall in Si in Istartum Fuzumin A Kortaris Sama لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت غردة كالدهاء Vaičiog būtok ir aug��겠습니다išį Semplu surocki ir vės yopini pavyzdis Voxas, bet man يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان Jiemu. Jiesen também bus vocêb impose. Jiemu. Jctions p horses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 زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجن تَيْنِ دَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا 神ė visie 20Taki mes į das irprū��is Al jėzau įsani įla įsani Al Hėl jėzau įsani įla įsani įsani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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن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 تكئين على رفرف خطر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر